que ين يكفون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فأشرهم بعذاب يوم Be Amen. <laughs> زين لكم سمو عمادهم والله لَوْ كَانَ لِيَ لَنَعْبُرُوا built وكلمه الله <سؤال> هي العليا والله عزيز حكيم الف مختارا